بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم اولياء اتقون اليهم بالموده وقد كفروا وقد كفروا بما جاءكم Inal happi uhrijuna wasula wa iyakum antu minubilla bikum inkuntum chara jatum jihada, inkuntum chara jatum jihadam fisa bili wa biti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 والله بما تعملون بصير قد كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم اذ قالوا لقومهم انا براء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفعنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لابيه إلا قول إبراهيم لابيه لا لك وما أملك لك من الله من شيء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 وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم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 يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركنا بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنن ولا يسرقن ولا وَلَا ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن ولا يعصينك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 قد يأسوا من الآخرة كما يأس الكفار من أصحاب القبور